بما تهور تماء الوهوئي لوجهك نور كنيا توضأ وقم للصلاة وصلي لربك تكسب رضاة كنيا توضأ وقم للصلاة وصلي لربك تكسب رضاه بني يا توب وقم للفلاح ففي طاعه الله سر النجاح بني يا وقم للفلاح ففي طاعه الله سر النجاح يا توضأ وقم للصلاة وصلني لربك تكسب رضى